والتابعين لهم بإفسانهم إلى يوم الدين قال الإمام الشيخ محمد الشنقيقي رحمه الله تعالى المسألة الرابعة هل يقدم المضطر الميتة أو مال الغير اختلف العلماء في ذلك هذا مالكم إلى أنه يقدم مال الغير إن لم يخف أن يجعل سارقا ويحكم عليه بالقطع ففي موطئه ما نصه وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى الميتة أيأكل منها وهو يجد ثمرا لقوم أو زرعا أو غنما بمكانه ذلك قال مالك إن ظن أن أهل ذلك التمر أو الزرع أو الغنم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 وعلى الله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وعلى رب العبده ورسوله مبينا محمد وعلى آله أما بعد المؤلف رحمه والله تعالى لما ذكر شل الميتة للمطر بالنص والإجماع فراد أن يقارن بين الميتة والمحرمات الأخرى ولا شك أن هذه المحرمات تتفاوت منها ما كان تحريمه طارئا بوصف يمكن زواله ومنها ما كان تحريمه ثابتا بوصف لا يمكن زواله فمال الغير لا شك أنه محرم إلا بطيبنا السماء لكن الوصف الذي جعله محرما يمكن زواله يمكن زواله بالشراء مثلا ولو في الثمة فليس تحريمه كمثل تحريم المحرم الذي لا يمكن تغير حكمه مثل ميتها وصف ثابت لا ونجاستها عينية لا يمكن تطيرها ونجاستها ذكر مؤلف رحمه الله وغيره من أهل العلم المقارنة بين الميتة النجسة وبين الآدمي إذا مات وهو طاهر هل يقدم على اكل الميتة النجسة أو يقدم على أكل لحم الآدمي وهو طاهر إذا مات فما يكونه حي هذا محل جماع أولئك وزن نقدم عليه لأن حياة المضطر ليست بأهم الحياة لكن إذا مات وقال بين اكل الميت النجسة وبين أكل الميت الطاهر كماير أهل العلم على أنه يقدم على اكل الميت ولا يقدم على أكل لحم الميت الطاهر لأن حرمة المسلم ميتا كحرمته ميتا حيا صيانة لهذه الحرمة لا يجوز أن يقدم عليه والميتة حلت له بالنص فلا يثم عليه بذلك طيب إذا كان الخيار بين ميتة ناجسة محرمة وبين صيد في الحرم أو صيد لمحرم كم من علم قال يقدمها الميتة لأنه حلال بالنص هذا حرام ولا شك أن تحريم الصيد في الحرام أو من المحلم يعارض يعارض وليس لأمر ثابت كالميتة وإن كانت الميتة ثبت النص بخليها للمضطر والصيد احتاج لنص لكن النظر اختضي إن كان جن من العنقى ليقدم على الميثى ولا يقل الصيد لا من المحتم ولا من الحرم ومثل ما قيل إن, أن المحرم الثابت تحريمه بيوصف لا يزول أشد من المحرم الثابت تحريمه بيوصف يمكن زواله يمكن زواله مثل ما قيل في أكل مال الغير وأنه أسهل من الميت إذا ارتفعت منزلته أن يظن به أنه ليس بمضطر ويعد سارقا وتقطع يده لسيما إذا كان المال في خفز أما إذا كان ليس في مثلا في حائط أو في بستان غير محوط فهذا أمره أسهل وسيأتي في الأحاديث إن شاء الله تعالى قال قال فكسر بلا وقال ابن حبيب ان صوار صاحب المال فحق عليه ان ياذن له في الأكل فان نعمه فجائز للذي خاف الموت أن يقاتله حتى يصل إلى أكل ما يرد نفسه وهو يعني الصورة مأذونا له بالقتال لأنه قتل دون نفسه نعم الباقي. بعضهم يقول لا يجيز له المقاتلة إلا إذا علم من حاله الضعف بحيث ينكف بما دون القتل أخشى المقاتلة حتى يقتله إذا علم الحالي أنه ينكث بما دون القتل كادت له المقاصله نعم الغازي كما قال ابن رشد خلص فما دين ابن قرطبي وقال الغازي يريد أنه يدعوه أولا إلى أن يبيعه بثمن في ذمته فإن أستطعنا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 وما يقدم طعام غيره على الميته إن يخذ القطر يبدأ عليه أنه سارك من فرز من ومنزلته لا ترتفع عن هذه التهمة أن الناس يتفاوتون الناس إذا رأيته ودعا دعوة تصدقه. بعض الناس ما يمكن تصدقه يعني مثل ما قالوا في الزيادة من المحدث قالوا ان رواه ناقصا وهو عنده أبي أكمل ان ارتفعت أقول إن ارتفعت منزلته عن التهمة بأنه زاد في المجلس الثاني او نقص في المجلس الثاني بحيث يكون بذلك مردود الرواية فله أن يروي على الواجهين وما إذا كانت منزلته بحيث يقول بعض الناس والله في الموضع الأول تزاد وفي الموضع الثاني نقص ويشبه ذلك ويتهم بذلك فترد روايته بسبب ذلك لا يجد أن يروي إلا على وجه واحد وهذا قريب مما أنت نعم ونذهب الشافعي فيها هو ذكره النوضي في شرف المهذب بقوله المسألة الثامنة إذا وجد المضطر ميفة وطعام الغير وهو غائل فثلاثة أوجه شوف بقارب سلف ثامنة من المجموع, من المجموع شلح مهدد مهم لا يمهم كتابنا خامسة نبع الجد لا فثلاثة أوجه وقيل ثلاثة أقوال أصحها يجب أكل الميتة والثاني يجب أكل الطعام والثالث يتخير بينهما وأشار إمام الفرمين إلى أن هذا الخلاف فثلاثة أوجه وقيل كلها في المذهب الشافعي إما أقوال منصوصة حان الإمام أو مخرج على أقواله وأقوالاته أحمان وأشار إمام الفردين إلى أن هذا الخلاف معفوذ من الخلاف في اجتماع حق الله تعالى وحق الآدمين ولو كان صاحب الطهام حاضرا نعم فإن حق الله جل وعلا مبني على المسامحة وكل ميتا متعلق بحق الله وأكل مال غير متعلق ب الحق الآدمي وهم مبنيون على مشاح من نظرة من هذه الحيثية قال مثل ما يقول من الحوام الله أرحم من الخلق. الله أرحم من الخلق. لكن بعض الناس يسترسل فيها يسترسل في مثل هذا هو شخص صلى الفجر وعليها يصل وعنده الماء وقادر على استعماله لكن يخشى تفوت الجماعه فعلم به قال الله رحم الخلق الله يرحم يعني لو كانوا في السابق يعاقبون من تفوته الصلاه يحسبونه تفوت الصلاه او يسوي صوره شيئا منها يعاقب صلي اصلي مع عمر الكجماعه واذا طلعت لا تتصل توسع مرضي في مثل هذا تمام وش كاميلر ولا تم لكن ترتبع منزلته شخص ما ترتبع منزلته عند الناس بحيث لو رواه ناقص قالوا حدث ومرة رواه زائد قالوا نقص زاد فيتهم بذلك ترد روايته قالوا إذا لم ترتبع منزلته عن هذه التهمة يرويه على وجه واحد لا يزيد ولا ينقص إذا رواه ناقص خلاص لعد يزيد ورواه في المضع له الكامل لعد ينقص خذين مسألة اقتصار الحديث معروفة عندها لها هنا موجود كثير في أهل العلم لكن منهم من استن بسبب ذلك والاصل لا, لا يرون اقصار كامل نعم فان بذله بلا عوض او بثمن مثله او بزياده في مثله نعص غير مثلها ونعاه ثمنه او رضى في ذمته لزمه القبول ولم يجوز اكل الميته فإن لم يبعه إلا بزيادة كثيرة فالمذهب الذي قطع به العراقيون والطبريون وغيرهم يعني من الشافعية نعم أنه لا يلزمه شراءه ولكن يستحب وإذا لم يلزمه الشراء فهو كما إذا لم يبدله أصلا وإذا لم يبدله لم يقافله عليه المضطر إن خاف من المقاتلة على نفسه أو خاف هلاك المالك في المقاتلة بل يعدل إلى الميت وإن كان لا يخاف بضعف المالك وسهولة دفعه فهو على الخلاف المذكور فيما إذا كان غائبا فهذا كله تفريع على المذهب الصحيح وقال البغوي يشتريه ذي الثمن الغالي ولا يأكل الميت ثم يجيء الخلاف السابق في أنه يلزمه المسمى أظهمن المثل قال وإذا لن يبذل أفضل هل يلزمه المسمى أن عليه جاء ملطر ومع شخص خبزة قال أعرف من خبزة أنا ملطر قال في قيمة قال كن قلب الف من هم من يقول هذه الزيادة فاحشة ولا أقبل ولا ينزمه دفع الالف لأن هذه الزيادة لا يتغابل الناس بها فيعدل ما الميتهم ويقول يا يقبل الخمسة ثم إذا أكلها وأمن من الموت خلاف هل يلزمه المسمى هو الألف أو يلزمه ثمن المثل لأن هذا مستقل قال وإذا لم يبدو الأصل وقلنا طعام غير أولى من الميتة يجوز أن يقاتله ويأخذه قهرا والله أعلم الشرط المتقدم يعني لا أصل إلى حد يهلق فيه أو يهلق فيه صاحب المال وحاصل مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة أنه يقدم الميتة على طعام الغير قال الخرقي في مختفره ومن الضراء فأصاب الميتة وخبزا لا يعرف مالكه أكل الميتة وقال ابن قدامة في المغني <تصفيق> هذا،, هذا،, هذا،, هذا تنظير هذا تنظير لكن لو في الواقع وجد خبزه وجد ميتان في الواقع أدنى من له نظر لن يقدم على أكل ميتان ولو كان صاحبها مجهولا نعم من الضرر أصاب الميتة وخبزا لا يعرف مالكه أكل الميتة التنظير في حال الساعة يبدو أنه سهل يعني ما هو لكن إذا جاء وقت الضرورة قد يغيب العقل في الموازنة لكن مثل هذه الموازنه ظاهرة مام الخبز اللي تعرف صاحبه ولا ميته هذا تأكل بنية الضمان متى جاء صاحبه وتظنوا لي إذا كان يجب على صاحبه أن يبذله لك إذا كنت مضطرا يجب عليه أن لا اذكر هذا التنظير الذي ذكره الخرقان لا الخبزه في وقت الجوع ما جفره غير المسحقه ثلاث فليها مئات عالي الناس والله ساده وقال ابن وقال ابن قدامة في المغني في شرحه لهذا الكلام ما نصه وبهذا قال سعيد بن المسيد وزيد بن أسلم وقال مالك إن كانوا يصدقونه أنه مبطر أكل من الزرع والثمر وشريب اللبن وإن خاف أن تقطع يده أو لا يقبل منه أكل الميتة ولأصحاب الشافعي وجهان أحدهما يأكل الطعام وهو قول عبد الله بن ذينار لأنه قادر على الطعام الحلال فلم يجز له أكل الميتة كما لو بذله له صاحبه نعم لو قيل بوجود الخبز المذكور في كلام الخير تنتفى للضرار ما صار مضطر إلى فلم تحله كان له وجه نعم والثاني يعني كما يلقى تصدق عنه مسألة متيجة عندها تصدق عنه نعم أو يوكل من أصحاب البلد أعطي قيمة الخبز والمجال صاحبها فدفعها إليه نعم والثاني أن أكل الميتة منصوص عليه ومال الآدمي مجتهد فيه والعدول إلى المنصوص عليه أولى ولأن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة والمساهلة والثاني ولنا ولنا أن أكل ميت في منصوص عليه لا ما يلزم الذكر لما يلزم الذكر لانه يذكر القول المقابل لقوله فما يستدل لقوله هو تنص كلام الخراقي يشرح كلام الخراقي اكل الميت هذا قول قول الحنابلة وشرحه ولأصحاب الشافعي وكان احدهما ياكل الطعام هذا الذي احتاج اما القول الموافق لقولنا ما يلزم ذكره لكنه منقدام وكلامه قدا فلنعرف طريقته فلشذلال ولنا ان أكل الميت في منصوص عليه ومال الادم ي فيه والعدور إلى المنصوص عليه أولى ولأن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة والمساهلة وحقوق الآدمي مبنية على الشح والتضييق ولأن حق الآدمي تزمه غرامته وحق الله لا عوض له المسألة الخامسة إذا كان المضطر إلى الميتة محرما وأمكنه الصيد فهل يقدم الميتة أو الصيد اختلف العلماء في ذلك فمذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد رحمهم الله والشافعي في صح القولين إلى أنه يقدم الميتة وعن الشافعي رحمه الله تعالى قول بتقديم الصيد وهو مبني على القول بأن المحرم وإن بأن المحرم إن ذكى صيدا لم يكن ميته يعني هل ألال تذكية المحرم, المحرم قبل دخوله بالإحرام من أهل التذكية وتحريم الصيد عليه هل له أثر في حل ذبيحته أو لا أثر له هل من صلب التذكية والأمر بها أو لأمر خارج عن ذلك ها؟ الآن شخص مسلم تحل ذبيحته وجد صدم فذبحه له ولغيره أن يأكله غير الحرام طرأ هذا الوصف الذي وصف الإحرام على هذا الزابح الذي في الأصل تحل نبيعته فهل نقول أنه سلبه الأهلية أو نقول أن هذا وصف طارئ لأمر خارج عن مسألة الزابح يعني لو أن هذا الزابح الأهل للذابح أخل بشرط من شروط التذكية هذا في أصل التذكية لكن تلبس بأمر أو بوصف يمنعه من هذا الذابح ذبحه على شروط كاملة وهو أهل إذا قلنا أن هذا لأمر خارج قلنا هذا ذبح صحيح التذكية صحيح ولو كان محرم مع الإثم مع الإثم يبقى أنه إذا ذبح هل له أن يأكل منه مع التحريم او نقول عقوبة له ومعاقبة له بنقيد قصده يحرم عليه يكون خيره لمن آه لمن آه لم يصد من أجله فدل على أن هذا الوصف لا أثر له في أصل التذكية والحال الظاهري نعم والصحيح أن ذكاة المحرم للصيد لغون يقول أنه ميت نعم ويقول ميت والميتة أخف من الصيد المحرم لأنه يشاركها في اسم الميتة ويزيد بحرمة الاصطياد وحرمة القتل وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان إن شاء الله في سورة المائدة ومن من قال بثقديم الصيد للمحرم على الميتة أبو يوسف والخسنة الآن الصيد بالنسبة للمحرم والميتة كلاهما متعلق بحق الله تعالى ما في حق لمخلوق الكلام لو أن هذا الصيد لمخلوق ورجحنا في السابق أنه يستعمل حق المخلوم مالا الغير على التفصيل الذي تقدم وهنا الحق لله جل وعلا في المسألتين في الميتة أو في الصيد وتحريم الصيد لأمر عارض وهذه تحريبها ثابت وعلة التحريم الضرر والنجاسة وعلة التحريم هناك الإحرام ولا شك أن نمزل هذا وإن كان محرم بالنص ومجمع عليه لكن يبقى أنه أسهل بكثير بما يتوقع منه الضرر وحرم من أجل الضرر نعم ممكن بعض الناس وثير الموت على أبو نعم ومن من قال بتقديم الصيد للمحرم على الميت أبو يوسف والخسن والشعبي واحتجوا بأن الصيد يجوز للمحرم عند الضرورة ومع جوازه والقدرة عليه تنتفي الضرورة فلا تحل الميتة واحتج الجمهور بأن حل أكل الميتة عند الضرورة منصوص عليه وإباحة الصيد للضرورة مجتهد فيها والمنصوص عليه أولى من منصوص عليه أولى إذا لم نقل إنه من باب القياس الجلي القياس الجلي لا شك أن إذا قلنا هذه ميتة وهذه ميتة والميتة الـ الـ الـ الـ بوصف ثابت وضرر محقق حلت بالنص فما دونها من باب أولاك فإن لم يجد المضطر قالوا أبو يوسف والحسن والشاعب يحجوا بأن الصيد يجوز للمحرم عند الضرورة إذا كنا هذا فمن فرق بينه وبينما يتاب من حيث النظر من حيث الحكم إذا أجزناه للضرورة إلا أنهم قالوا أن إجازة الميتة بالضرورة للضرورة بالنص وإباحة الصيد المحرم للضرورة بالإجتهاد بالإجتهاد إلا أن يقال أنه قياس الأولى فإن لم يجد المضطر إلا صيدا وهو محرم فله ذبحه وأكله وله الشبع منه على التحقيق لأنه للضرورة وعدم وجود غيره صار مذكا ذكا شرعية طاهرا حلالا فليس بميته ولذا تجب ذكاته الشرعية ولا يجوز قتله والأكل منه بغير ذكاه ولو وجد المضطر ميتة ولحم خنزير أو لحم إنسان ميت فالظاهر تقديم الميتة على الخنزير ولحم الآدم قال الباجي إن وجد المضطر ميتة وخنزيرا تقديم الميتة على الخنزير كلهم محرم نجس العين لكن يبقى أن الميتة حلت في وقت في وقت كانت حلال بينما الخنزير محرم أبدا ولم يحل في وقت من الأوقات فهو أشد منها نعم قال الباجي إن وجد المضطر ميتة وخنزيرا فالأظهر عندي أن يأكل الميتة لأن الخنزير ميتة ولا يباح بوجه وكذلك يقدم الصيد على الخنزير والإنسان على الظاهر ولم يجوز عند, المات... عند المالكيه اكل الانسان للضروره المطلقه وقتل الانسان الحي المعصوم الدم لاسله عند الضروره فاني تباك شل الذكاء مو باكلو حي نعم فان ذكاه هو ميت نعم ومحتاج تذكي هذا صاد لكن إذا إذا أنفك يعني إذا أنفك ولا بدن ذكي الصيد يكفي يكفي فيه نهار الدم إذا, مس... إذا،, إذا استطاع تركيات إذا أمكان التركيات هذا الظهم إذا كان هناك خنزير حي وخنزير ميت ما في غيره إذا قلنا أن تذكيته وإن كانت لا تحله بل تخفف من احتباس الدم فيه على كل حال الله لا يضطر وقتل الإنسان الحي المعصوم الدم لأكله عند الضرورة حرام إجماعا سواء كان مسلما أو ذميا وإن وجد إنسان معصوم ميتا فهل يجوز لحمه عند الضرورة أو لا يجوز منعه المالكية والفنابلة وأجازه الشافعية وبعض الفنفية واحتج الفنابلة لمنعه لحديث كسر عظم الميت ككسر عظم الحي واختار أبو الخطاب منه لا أذهب لحمه مات ألا يشبه من وجه التبرع بأعضائه ها؟ ما يشبه لذلك هذا الحياة معصوم والتبرع لأعضائه الحياة معصومة وهو ميت على كل حال وش الفارق لا أنا أقول لماذا يأكل لتبقى حياته ولماذا ناخذ من اعضائه التي تبرع بها او تبرع بها ذو لسبق حياتها بالماء لا الحي شوف شو اسمع اسمع كل بينصف حالين اكل لحمه انتظر المضرر ده وصاحب الـ الـ الـ الـ الـ الكليه او الكبد او شيء اما اخذت منهما شو المقصود ان هذا عبث به صار قفل وحفظ في الحياه او نقل لما كان من اخر عمر في الحياه شو لا أنا ما يفوز في هذه الحالة لا لا. على كل تصرف فيما لا يملك تصرف فيما لا يملك نعم واختار أبو الخطاغ منهم جواز أكله وقال لا حجة في الحديث هنا لأن الأكل من اللحم لا من العظم والمراد بالحديث التشبيه في أصل الحرمة لا في مقدارها بدليل اختلافهما في الضمان والقصاص ووجوب صيانة الحي بما لا يجب به صيانة الميت قاله في المغني ولو وجد المضطر آدميا غير معصوم كالحربي والمرتد فله قتله والأكل منه عند الشافعية وبه قال القاضي من الحنابلة واحتجوا بأنه لا حرمة له فهو بمنزلة السباء والله تعالى أعلم المسألة السادسة لا. نعم نعم هو بصدر أن يقتل حربي يعني يصدد أن يقدر جوز لكن ليس لأفراد الناس وآحاتهم كما هو معلوم لأنه تعمل فوضى المقصد أنه إذا جاز قاتب ووفتيا بقتله وحكيما بقتله فإذا كان بيقتل جملة فأعرضه أولا ما في أشكال نعم مثل تسريح الآن تسريح كليات الطب يشلحهم جسد الكفار Voilà, juste à faire les tâches les plus vraiment simples. C'est Donc voilà, المسارات ذات فروع واوجهات متباينه والله سبحانه بسم الله الكلام اصل الحنابلة وهو قد اختاره الخطاب من تجاوز لا است هو صاغه الشيخ بن اسلوب ولقاء سار أبو الخطاب ثم بعد ذلك قاله في المغني تمتع كلام الخطاب نعم المسألة هل يجوز للمضطر أن يدفع ضرورته بشرب الخمر فيه للعلماء أربعة أقوال الأول المنع مطلقا والثاني الإباحة مطلقا الثالث الإباحة في حالة الاضطرار إلى التداوي بها دون العطش الرابع عكس وصح هذه الأقوال عند الشافعية المنع مطلقا قال مقيده وعفى الله عنه لأنها لا تروي بل تزيد العطش وهي الدعوال وليست بدواء تبرع بشيء لا يملكه لا يملكه لا يملك يرى المجمع والجهات الأخرى كلهم مفتين بجواز نعترض عليهم لكن مع ذلك يقول لا يستطيع أن تبرع بشيء لا يملكه نعم ما لبت ما هي بما يستطيع ما لا يملكه نعم قال مقيده وعفى الله عنه الظاهر أن التداوي بالخمر لا يجوز لما رواه مسلم في صحيحه من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله طارق بن سويد الجعفي عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها فقال إنما أصنعها للدواء فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء والظاهر إباحتها لإثاغة غصة خيف بها الهلات وعليه جل أهل العلم والفرق بين إثاغة لأن نفعها في هذه الحالة محسوس الانتفاع بها في هذه الحالة محسوس لكن العطش لا لن تزيد العطش والفرق بين إساغة الغصة وبين شربها للجوع أو العطش أن إزالتها للغصة معلومة وأنها لا يتيقن إزالتها للجوع أو العطش دخال سائل لك موجود غيره دخال سائل يدفع هذه الغصة لكن ما وجده للخمر إيه هذا إذا شرب من أجل العطش تزيد العطش إيه تريد إستقال سائل لإساغة في هذه الغصة ما وجدت له خمر ونفعه ظاهر في مثل هذا معلوم محسوس أما كونك عطشان ولا فيك ولا شيء تقوله بيشرب خمر عشان أره وما يروي. زيد العطش نعم قال الزاجي وهل لمن يجوز له أكل الميتة أن يشرب لجوعه أو عطشه الخمر قال مالك لا يشربها ولن تزيده إلا عطشا وقال ابن القاسم يشرب المضطر الدم ولا يشرب الخمر ويأكل الميتة ولا يقرب بوال الإبل وقاله ابن وهب وقال ابن حبيب من غص بطعام وخاف على نفسه فإن له أن يجوزه بالخمر وقاله أبو الفرج أما التداوي بها فمشهور نذهب أنه لا يحل وإذا قلنا إنه لا يجوز التداوي بها ويجوز استعمالها لإساغة الغصة فالفرق أن التداوي بها لا يتيقن به الضرء من الجوع والعطش انتهى ولا من المرض من الملكيه شنو انتهى بنقل من المواق بنقل المواق المعروف المواق مشهورا بنقل المواق في قول خليل وخمر لغصة وما نقلنا عمالك من أن الخمر لا تزيد إلا عطشا نقل نحوه النووي عن الشافعي قال وقد نقل الروياني أن الشافعي رحمه الله نص على الملع من شربها للعطش معللا بأنها تجيع وتعطش وقال القاضي أبو الطيب سألت من يعرف, من يعرف ذلك فقال الأمر كما قال الشافعي إنها تروي, تروي, تروي في الحال ثم تثير عطشا عظيما وقال القاضي حسين في تعليقه قالت الأطباء الخمر تزيد في العطش وأهل الشرب يحرصون على الماء البارد حصل بما ذكرناه أنها لا تنفع في دفع العطش وحصل بالحديث الصحيح السابق في هذه المسألة أنها لا تنفع في الدواء فثبت تحريمها مطلقا والله تعالى أعلم انتهى من شرح المهذب نعم كمانا <تصفيق> مجرد ترطيب البدن بالسائل إن البدن إذا نشف صار الخطم من الموت فإذا كانت تزيد تزيد العطف ولا تزيد البدن لا يبس والحل قلة شدة ما كل حال مثل ما لو كانت الميتة بها مرض قبل أن تموت بها مرض شديد مؤثر ما استفدت. إذا أبحناها للمصدر ميتها بها مرض من أكل منها تأثر ما معنى إباحتها للمصدر بدونيا أفضل إذن هو بدون الخمر أفضل نعم نعم نعم وفيه تعلم أن مختاره الغزالي وإمام الفرمين من الشافعية والأبهري من المالكية من جوازها للعطش خلاف الصواب وما ذكره إمام الفرمين والأبهري من أنها تنفع من العطش خلاف الصواب أيضا والعلم عند الله تعالى لأنه ما أمسه على الحال الإمام لا اللي ما مش شايف على تزيد الاطر نعم ومن شط اكله او اكل الثاني ما اكل من الميته اثنين مضطرين للمجده راحين قال انه بيترخص واكل من هذه الميسره لتبقى الحياه والثاني ما ترخص هي تستوعبهم واللي ما تستوعبهم باب العزيمه باب العزيمه قرب يا اخي اذا ما تسمعني يعني ما ادري والله استغفر الله اجربته <تصفيق> لا هذه صفة للخمر هذه صفة للخمر معلومة عندها ومقررة عند المولين والآخر الآن يذكرون حينهم أنهم لا يمشون إلى بكياس الساج يسأل الله العافية لأنها تلهب تلهب البدن تحتاج إلى نعم وهم مرض بستان لغيره فيه ثمار وزرع أو بماشية فيها لبن فإن كان مضطرا اضطرارا يبيح الميتة فله الأكل بقدر ما يرد جوعه إجماعا ولا يجوز له حمل شيء منه وإن كان غير مضطر في الحديث ما يدل على جواز الأكل مغير برورة إذا مر ببستان غير محوط وغير مغلق وكذا وأتناول من من نخلة أو من شجرة أو شيء ولا يتخذ خبنة ولا يفرر فلما تعرف الناس عليه وتعودوا النص بإنس وإن كان غير مضطر فقد اختلف العلماء في جواز أكله من فقيل له أن يأكل في بطنه من غير أن يحمل منه شيئا وقيل ليس له ذلك وقيل بالفرق بين المحوط بين المحوط عليه فيمنع وبين غيره فيجوز وحجة من قال بالمنع مطلقا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من عموم قوله إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا وعمومكم قريبا من هذا من يدخل ليتسور يدخل محل كبير بيشتريه وفي طريقه ويبحث عما يريد وجد مثلا كسرات ولا شيء خفيف واكل من هذا ومن هذا شيء يسير ما يؤثر الورع لا شك انه لا تخر شيء من هذا ولا حبه واحده لكن هل يئثم اذا اكل شيء يسير مثل ما مر بالحائط ها شو هو داخل ما فتح بقبل الصغوة شيء مفتوح المحل يعني شخص مر بقبل واحتلب من واحدة منها وشارب وهم غير مضطر او مر ببستان نخل او زروع او ثمار او من هذا واخذ شيء يسير ادى اليدل على جوهز ما لكن مثل هذا الذي دخل هذا المحل وتاقت نفسه إلى أكل حبة أو شيء من هذا الورع ما احتاج ألمان ما أحد فيه لا يقرب شيء من هذا لكن هل الناس تعودوا على مشاحة في حبة أو جادت أنفسهم حادثا أنهم لا يتحاسبون في مثل هذا نعم جرت العادة في مثل هذا لكن الورع شيء آخر يعني ما هذا نازع في لا, لا يقرب شيء من هذا <تصفيق> لا لا هو يدخل من هذا ياخذ من هذا حبه يطلع الثانيه ياخذ الحبه اللي لا هذا لا, لا. لا شك لا شك انه لا يجوز نعم و ام لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن سراض منكم ونحو ذلك من الأدلة وحجة من قال بالإباحة مطلقا ما أخرجه أبو داود عن الحسن عن سامورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم على ما شئه فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه فإن أذن فليحتلب وليشرب وإن لم يكن فيها فليصو الثلاثة فإن أجاب فليستأذن فإن أذن له وإلا فليحتلب وليشرب ولا يحمل انتهى وما رواه الترميذي لكنه من حديث الحسن عن سامره والسلام معروف في رواية الحسن عن سامره وأكثر أهل العلم على أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة وما رواه الترمذي عن يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل حائطا فليأكل, فليأكل ولا يتخذ خبنه قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم وما رواه الترمذي أيضا من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السمر المعلق فقال من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه قال فيه حديث حسن وما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال إذا مر أحدكم بحائط فليأكل منه ولا يتخذ ثباتا ولا يتخذ ثبانا قال أبو عبيد قال أبو عمر هو يحمل الوعاء الذي يحمل فيه الشيء فإن حملته بين يديك فهو ثبان يقالوا قد شو سبانا فإن حملته على ظهرك فهو الحال يطال منه قد تحول كسائي اذا جعلت فيه شيئا اذا جعلت فيه ثم حملته على ظهرك فان جعلته في حضنك فهو خبنه ومنه حديث عمرو بن شعيب المرفوع ولا يتخذ خبنه يقال فيه خبنت أخبن خبنى قاله القرطبي وما روي عن أبي زين بكيني قال سافرت مع أنس بن مالك وعبد الرحمن بن سمرة وأبي الله على حسب المنقول على بس على حسب المنقول إذا كان موضوعه ما يتعلق بكتاب الله والتفسير وإلا في الحديث بتمال. ويمكن نقله القرطبي في تفسيره عن من ذكر له وهذا لائق بأثبار أن أضواء البيان أكثره من تفسير القرط غالبه تفسير القرط فكانوا يمرون بالثمار فيأكلون بأفواههم نقله صاحب المغني وحمل أهل القول الأول هذه الأحاديث والآثار على حال الضرورة ويؤيده ما أخرجه ابن مادة بإسناد صحيح عن عباد بن شرحديل اليشكري الغبري رضي الله عنه قال أصابتنا عاما مخمصة فأتيت المدينة فأتيت حائطا من حيطانها فأخذت سنبلا ففركته وأكلته وجعلته في كسائي فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ذوبي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ما اطعمته اذ كان جائعا او, أو ساغبا او شاغبا ما اطعمته اذ كان جائعا او ساغبا ولا علمته اذ كان جاهلا فامرهُ النبي صلى الله عليه وسلم فرد اليه ثورته وامر له بوسط من طعام أو نس نص او نصف وسط في هذا الحديث قد دلالة على أن نفي القطع والأدب إنما هو من أجل المخمصة وقال الكرطبي في تفسيره عاقب نقله بما قدمنا عن عمر رضي الله عنه قال أبو عبيد وإنما يوجه هذا الحديث أنه رخص فيه للجائع المضطر قال عمر أنه خالد مر أحدكم بحائط ليأكل منه ولا يتخذ سبعنا هذا العلان كل هذا المنقول من تنصير القرطبي <تصفيق> <تصفيق> أنه رصف فيه للجائع المفتر الذي لا شيء معه يشتري به ألا يحمل إلا ما كان في بطنه قد رقوته ثم قال قلت لأن الأصل المتفق عليه تحريم ما للغير إلا بطيب نس منه فإن كانت هناك عادة بعمل ذلك كما كان في أول الإسلام أو كما هو الآن في بعض البلدان فذلك جائز ويحمل ذلك على أوقات المجدين قالت العادة بأن هذا يتسامح فيه الناس ولا يتشادون فيه ولا يشددون فالأمر فيه صحيح العادات لها مدخل في مثل هذه الأمور وإن الناس أمورهم مبنية على المشاحة والمشادة فالأمر بالعكس يعني مثل أفراد الناس وأحادهم إذا علم الولد أن أباه وعلم من طريقته أنه لا يستنكر عليه أن يتصدق أو يتبرع بشيء مما لأبيه الأمر سهل وينعرض من حال أبيه الشدة والتحري والتدقيق في كل شيء لا يجوز له وكذلك المرأة والخادم هذا يصالح في الأفراد والجماعات في صاحب محل يبيع والناس مبعا وطيرة واحدة يبيع خضار وفواكه فإذا وزن يليد برتقال ووزن أخط أحده ورجح شاله ارتفع الميزان جاء بحبة فندي أصغر منها شوي على سنة ساوى لسان الميزان انرجحت جاء بليمونة انرجحت يجرب كل مخاند ما أقول سبحان الله الناس يتفاوتون في مثل هذه الأمور كبير والنفوس مجبولة على شح ونفوس مجبولة على كرم والله نعم. ويحمل ذلك على أوقات المجاعة والضرورة كما تقدم والله أعلم انتهى منه يعني من التفسير القرطبي وحجة من قال بالفرق بين المحوط وبين غيره أن إحرازه بالفرق تفسير القرطبي والله تفسيرها في الجامع لكل ما يحتاج إليه طالب العلم يعني فيه إعواز في مسائل الاعتقاد وفي الأحاديث قد يذكر أحاديث ضعيفة ووشياء قد يذكر موضوع والعقيدة جارة على مثب الخلف في لكن يبقى أن الكتاب حظيم وأتممنا هنا في هذا المسجد في 22 سنة سنة سنة. والحمد لله على تمام والنفس تنازع في اعادته مرة ثانية. بس عاد ما في وقت. ما هذه مكتوبها مشتاق. لو بدي احط وضعينا مكانه وكتابي تفسير الكثير واضواء البياض. في الله هو مثل مثل حجر مثل هذا الحجر سلسل الحجر لكن ما الو ومرجعه الى الاشاعره ما وإن خالفهم في بعض المسائل نعم وحجه من قال بالفرق بين المحوط وبين غيره أن احرازه بالفاء قط دليل على شفصافه به و عدم مسامحته فيه و ابن و إن كان عليها حائض فهو حريم فلا تأكل وإن لم يكن عليها حائض فلا باث نقله صاحب المغني وغيره وما ذكره بعض اهل العلم من الفرق بين مال المسلم فيجوز عند الضروره وبين مال الكتابي يجوز بحال غير فلا يجوز بحال غير ظاهر شاب إذا دفع الجزية فماله معصوم مثل مال المسلم ودامه معصوم حليم عن المحرة فعيل بمعنى نعم ويجب حمل حديث الغرباض المسارية عند أبي داود الوارد في المنع من دخول بيوت أهل الكتاب ومنع الأكل من ثمارهم إلا بإذن على عدم الضرورة الملجئة إلى أكل الميتة والعلم عند الله تعالى